Ettegaame, Kulubex, الموالد كله عامل فيها جامد كله عايم في القنطا يا بابا عمره امدى دنيا سيركي دنيا الموالد كله, كله في القنطا يا بابا عمره امدى اوعى على ذكيك تو موت مت والله يا خس مالكش عليا يا جميل سوري سن بالهم شايف ايدي بص Sir Kidoni almawari, con lo harm in free الزق خير فيها العيب الدنيا تضحك للحالمني الفرح طول العمر عني غير كسود بتشوت قلبه محطوط دنيا وطيات علي في رو فاكرينها تدوم يا سبون والله ده دوب مهووم مركوم ملعون سيركم ملعون دنيا سيرك دنيا الموالد كل عامل فيها جميل كل عاين في الأول فوقيا بابا عمرها مدامل دنيا سيرك دنيا